والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، و هو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماءات طبقا، الذي خلق سبع سماءات طبقا الذي خلق سبع سماءات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 فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا, وجعلناها رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأعتذنا لهم عذاب السعيد وَأَعْتَذَرْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا معولها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا Fakahzabna, wakulna, manazzal Allahu min shay. Fakahzabna, wakulna, manazzal Allahu min shay. In antum illa fi zulal kabir. In antum illa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 ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لا اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولاكم أوجهرو به وأسر قولاكم أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وقلوا من الرزق فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ أأمنتم من في السماء أي يخصف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أي يخصف بكم الأرض؟ فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا؟ أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير.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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضٍ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضٍ ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير انه بكل شيء بصير ام من هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في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 أهداه أمي يمشي سويًا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم. قل هو الذي أنشأكم. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وَالْإِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَأْتُ جُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا غَوْرًا Famai yati kum bima im maim. Famai